Peygamberimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ismi şerifleri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ve bârik ala men ismuhu seyyiduna Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Mahmudun, Ahmedun, Hamidun, Kasimun, Aqibun, Khatimun, Mahin, Da'in sallallahu aleyhi ve sellem. Siracun, Münirun, حاشر مبشر نذير منذر رسول مرسل صلى الله عليه وسلم نبي مهدي مهتد خليل حبيب ضبيب صلى الله عليه وسلم طاها ياسين مصطفى مجتبى مرتضى صلى الله عليه وسلم نور مبين برهان ناصر قائم حافظ شاهد شهيد صلى الله عليه وسلم عادل عليم حليم صفي حجة بيان مطيع مذكور واعظ صاحب ناطق صادق مصدق صلى الله عليه وسلم مظفر مكي مدني أبضحي، قرشي، عربي، هاشمي، عزيز صلى الله عليه وسلم حريص، رؤوف، رحيم، جواد، غني، فتاح، عليم، منيب، خطيب صلى الله عليه وسلم فصيح، رشيد، ظاهر، مطهر، إمام، أمير، متوسط، سابق، مقتصد صلى الله عليه وسلم أول آخر ظاهر باطن شافع مشفع صلى الله عليه وسلم هاد محلل محرم آمر ناه حكيم قريب شاكر شكور صبور صلى الله عليه وسلم رقيب مزمل مدثر مدثر معلى مزكى صلى الله عليه وسلم مشفق محسن متمم صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه عدد حروف القرآن حرفا حرفا وعدد كل حرف ألف ألف وعدد صفوف الملائكة صفا صفا وعدد كل صف ألف ألف وعدد الجمال ذرة ذرة وعدد كل ذرة ألف ألف مرة وعدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك ونفذ فيه حكمك في برك وبحرك وسائر خلقك وعدد ما أحاط به علمك القديم من الواجب الوجائز والمستحيل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه مثل ذلك